بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الجلال الحميد المحمود بصفات الكمال والصناة والسلام على نبينا محمد عبد الله ورسوله المصطفى الذي نفى به علل الصدور وشفاه ثم أما بعد فيسعد إخوانكم في شركة الشور للإنتاج والتوزيع بالقاهرة أن يقدم لكم متن الأجرمية في النحر بصوت القارئ ياسر سلام بسم الله الرحمن الرحيم أنواع الكلام الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى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 وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف المن فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في بسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وأما الألف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 التي رفعوها بثبات النون علامات الخفض وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصري وجمع التكسير المنصري وفي جمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة المواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصف علامة الجزم وللجزم علامتان السكون والحظ فأما السكون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 المعربات بالحركات فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء الاسم المفرد وجمع التفسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسر، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتح، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخر. المعربات بالحروف، والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم. والاسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فأما التثنية فترفع بالالف وتنصب وتخفض باليال وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو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 أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجفود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجواز ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألمّ ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة باب مرفوعات الأسماء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 والمغمر إثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضرب وضربت, وضربت, وضربت, وضربت وضربوا وضربنا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 وَظُرِبَ وَظُرِبُ وضربنا باب المبتدا والخبر المبتدا هو لسم المفعول عاريا عن العوامل الظنية والخبر هو لسم المفعول المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان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 باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخضر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخضر وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن وما فدئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرا شاقصا وما أشبه ذلك وأما إن وأخواتها فإنها تنصب لسما وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليس ولا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 لا يخفص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو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 ورأيت زيداً للفرسة أردت أن تقول رأيت الفرسة فغلطت فأبدلت زيداً من باب منصوبات الأسماء المنصوبات الخمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف المكان وظرف الزمان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضردة زيدا وركبة الفرسا وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل 12 نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكنا وضربهم وضربها وضربهما va zırrbəm, va zırrbən, vəl minfasıl 12. Lhp uqolik, iyya ya, vəiyana, vəiya k, vəiaki, وائيهن باب المصدر المصدر هو اسم منصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحن ضرب يضرب ضربا باب المفعول المطلق وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لخضه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أسبح ذلك باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحر وغدا وعتمة وصباح ومساء وأبدا وأمد وحينا ووقت وما أشبه ذلك واضاف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو امام و خلف و قدام و وراء و سوق و تحت و عند و ازاء وما اشبه ذلك باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو ذلك جاء زيد راكبا وركبة الفرس مصرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك ولا يكون الحال إلا نكرا ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرف. باب التمييز التمييز هو لسم منصوب المفسر لمن بهم من الذوات. نحو قولك تصبغ زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطام محمد نفسا واشتريت عشرين كتابا وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم منك ابن وأجمل منك وجه ولا يكون إلا نكير ولا يكون إلا بعد تمام الكلام باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوا وصوا وسواء وخلى وعدى وحاشى فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلى زيدا أو خرج الناس إلا عمرنا وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحن ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيدا وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحن ما قام إلا زيدا وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجروض لا غير والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيدا وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر باب لا اعلم ان لا تنصب النترات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحن لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحن لا في الدار رجل ولا امرأة فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امراه باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكره المقصوده والنكره غير المقصوده والمضاف والشريه بالمضاف فأما المفرد العلم والنكره المقصوده فيبنياني على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب أقوع الفعل نحو قوله قام زيد إجلالا لعمرنا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 ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللهم وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء أو بواو رب وبموذ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 وَخَاتَمُ حَدِيدٍ